Book 2 44 44 أربعة وأربعون 44 إزي يشنا وكرآ الخروج مساءا الخروج مساءا <أربعة واتي الكادة ديسكوتك> Hal tujud huna salat disku? Hal tujud salat disko? Vaite ir kāc nakts klups? Hal ujud huna nadi leili? Hal ujud leili? Vaite ir kāc krodziņš? Hal hana? Hal tujud hana? كو ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم كو ماذا يوجد في السينما مساء اليوم ماذا يوجد في السينما مساء اليوم شو بك راده ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ فايرفيل بيليتيس هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما توجد تذاكر للمسرح؟ فايرفيل بيليتيس اوس كينو Helmezā, tužadū, tevēr, līdzcinamā? Helmezā, tužadū, tevēr, līdzcinamā? Vai ir vēl biļetes uz futbola spēli? Helmezā, tužadū, tevēr, Limūārā, kurat ir kodam? Helmezā, tužadū, tevēr, Limūārā, kurat el kodam? Es vēlos sēdēt pašā aizmugurē. U rīdu, an aģlīsā tamāman fīl hālf. U rīdu, an aģlīsā Es vēlos sēdēt kaut kur pa vidu. U rīdu, an aģlīsā fīmākānin mā fīl vāsat. U rīdu, an fi fīmākān Es vēlos sēdēt pašā priekšā. اريد ان اجلس تماما في الأمام. أريد ان اجلس تماما في الأمام. بماذا يمكن ان تنصحني بماذا يمكن ان تنصحني قد ساكس ازراده متى يبدا العرض متى يبدأ العرض؟ بيوزفر الدبوت من بلتي هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ بيتتوهما إرغوف الله كمس هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ Vai te هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Vai te tuvumā ir هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟